بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم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 فَسأَل الذي نَوغْصِ لَلَهم وَلا نَسأَل المُصَلين فَلَ نَقُصَّ لَهِم بِبعمِ وَماَا كُ غائِبين وَالْوزنْنُ يَوْمَهِذ الحَقَّ فمَن فَخُلَ مَوازمُ فَوولِكَهُم وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَغۡضَبُونَ وَلَقَدۡ مَكَّنَّٰكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تشكرون. وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ثُمَّ صَوَّرَهُ فَقULْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ من مطين قال تَهْدِطُ مِنَّا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرُجِ إِنَّكَ مِنَ الصَّادِرِينَ قَالَ أُرْغَنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهِنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَتَيَنَّهُمْ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 ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبذي لهما ماهوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكي أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين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 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيونا وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريسا وآتكم وريشا وَلِذَا سُبْتَ قَوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هو قبيل من حيث لا مِنْ